ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في قغيانهم يعمهون وإذ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 وَمَا فِي وَإِذَا لین گرا تال آیا قَالَ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 وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَتٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا عَذَّبْنَا النَّاسَ رَحْمَتُهُ مکل مکر يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ اللہ دیا 129. وإذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه للكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم في الأرض بوير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم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 اختلط بينبات الارض فاختلط بينبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن الناس انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلت